أربعة، استمع إلى الجمل، ثم أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة أذهب إلى السيدلية لشراء الدواء يشعر حليم بألم في رأسه، عنده صداع لماذا تذهب إلى المستشفى؟ هل أنت مريض؟ جدي يشعر بألم في قلبه ولذلك هو الآن في قسم أمراض القلب